على <تصفيق> بال وين سبع القنطره وين سبع ال... <تصفيق> مع زينها طاري <تصفيق> بال <تصفيق> اي صارت تضحوني يا ابو الهبه ومشاتم يا ساره وش مريح دي وعاقلكم وحيدهم حيره صارت تضحوني يا ابو الهبه محيره عقب جسم وحلي والشمر يحدي وعقيدكم وحيدة محيارة عوقه بجلسة موعلي أنا صاير حالي زجر قايد محملي والشمر يبرالي بالحرم تمرمرة بالغصر ماشوني والسبع القر الشاعر الدكتور الشيخ محمد جمعه احت لكم فحرايكم اسيره ويا الغرب مرتي وشاسه حما معفر بحر التراب طاح يم المشرحه طاح يم ايه بعد الشباب طاح يم يسور العالي وانكسر بالفاجعه وين وحس عاين لوني وين سبع وين وين وينك شباب وين وين سبع وين سبع وين سبع وين سبع يا ذلي وهواني مني يزيد مجلسه شمت بي وما رحمها لي وراسي نبكسه شلون كسرك راس لما كسره راسه لما حذره شبوبنا وما رحمها لي راسك كسرته اذا شفت المخسره شلون هذا اللي جره لما نحذره سببونا وما رحمنا وسنخونا كسره بيدا شفت المخسره شلون ينكت راسه عامت عيني وأنظره تكسرت أذراسه قبل هذا اللي جره ريت عمي عيوني وين سبع غاب عن ليل البدر ما يفعله الكنطرة وين سبع الكنطرة طالي الوارد اسمع ردت وعوني غريبة وراح سلطان الخدر وامة الدنيا بعيوني وغاب عن ليل